بسم الله الرحمن الرحيم ائتاوا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده واذى وخلق منها اخا خلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 وَالَغُمُوا إِنَا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُوا أَلَّا تُقَسِطُوا فِيَتَّامِ فَانْكِعُوا مَا طُوبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْلَى وَسُلَاسَ وَرُبَاهِ In khiftemu an la ta'dinu fawaida ta oma baraketa ima lukum Zalika adana an la ta'udu Wa atu فَإِن طِبْنَ لَكُمْ أَنْ شَاءٍ مِنْهُ لَفْسًا فَاكُلُوا هَنِيحًا مَرِيحًا وَلَا تُوتُوا السُّفَاءَ مُوَالَكُمُ الَّتِي جَأَرَ اللَّهُ لَكُمْ خِيَمًا وَأَذُقُوهُمْ فِيهَا وَتَسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرُوفًا ۖ وَبَتِّلِ الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَقَالَ إِنِّي لَا أَرَىٰ رَبِّي مِنَ الْقَانِتِينَ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ إِذَا فَنَّ وَبِدارًا هِيَ كَبَرُ وَمَنْ كَانَ وَنِيًا فَلْيَسْتَأْثِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَعَوْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَكَفُّ بِاللَّهِ حَصِيبًا لِلِّجَالِ نَصْيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَنَقْرَبُونَ وللنساء, وَلِلِّنِّسَاءِ نَصْيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَنَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنُوا او كَاثُرُ نَصْيبًا نافر ضاق واذا حظم قسمته انقوا باليتيم والمسكين وفاضقوهم من وقونوا له قولا معروفا. وَمَن يَخْشَ اللَّهَ لَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَالسَّائِرُونَ السَّائِرَةَ يُوفِيكُمُ اللَّهُ وَلِوَاحِدٍ مِنْهُمْ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ يَا أُفِيَئَتِي أُفِيَ بِأُمَّتَيْنِ حَكِيمًا وَلَكُنِ اِذْفُبَ أَتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَمْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَا مِنَ الرَّبِّ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِلَّا مَكَانَكُمْ وَلَدًا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِكُمْ إِذَا اسْتَوْفَيْتُم مِّن حَوْلِهِنَّ Jo yo su canal ta wi me roi à toutrou arou mort to fallaitcou à din vont cho queis to le ci des roi so gu on se bien auda وَأَظْفِكَتْ مِنَ اللَّه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وذلك الفوز العظيم ومن يأص الله ورسولا ويتهدى عدوده ندخل نارا خالدا فيه وله عذاب مئي والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الوت أو يجعل الله لهن سبيلا وَلَذَانِيَّاتِي يَا نَامِينْ كُمْ فَأَفُوا مَا فَإِنْ فالتوبة على الله للذين يعملون السوء بجارة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما لَيْسَ الَّذِينَ تَوْبَتُهُمْ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فَجْأَةً حَتَّى إِذَا حَضَرَ اُتَرِثُنَّ نِسَاءَكُمْ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ إِذْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ Eu que tomo na farsa takolaúi aaija ala ruaa o fim choão caira Oló tumuc tibennda يَا تَأْخُذُونَهُ وَبُطَنُهُ وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ فَطَرْنَا بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَقْعُدُوا مَا تَقْعُدُونَ إِلَّا ما قد الثرف انو كرفاء استعوا وما قد وذى افبينا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وامهاتكم وَخَلَاتُكُ وَبَناتُ لَخ وَبَنةُ لُغت وَأَُّ تُكُم الَّات أَضعنَكُم وَأَخَوَاتُكُم مِ الروظاء وَأمهةُ نِثائِكُم وَوب إبكُم الَّاتِي فِي أُيولك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 وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سنف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملك تيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراءكم وَذَلِكُمْ أَنْ تَبَتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُؤْصِرِينَ وَيْنَ مُسَافِعِينَ فَمَا اِسْتَمْتَاتُمْ بِهِ مِنْهُمَّ فَهَاتُوا هُنَّ فَرِيضًا وَلَا جُنَاءَ أَلَيْكُمْ فِي تَرَضَيْتُمْ فريضة من الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولنا إن ينكح المؤصنات المؤمنات فمنها ملكتي بالكم من فتياتكم المؤمنات وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَاكِعُونَ بِإِفْنِ أَهْلِهِنْ وَآتُوهُنَّ أُجُوعَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْقُنَوَاتٍ وَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَا تَيْنَ بِفَاعِشَةٍ فَعَذَيْهِمَّ نِخْلُمَا عَذَا الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْحَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ غَشِيَ الْحَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يريدوا ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميراً عظيماً يريد الله أن يخفف أنكم وخلق الإنسان ضعيفاً قُمْ بِالْبَاقِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَوْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بكم رحيما وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَوَانًا وَهُمَنْ فَصَفَ نُصْمِ عِمَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدَخِنْكُمْ اَقُونَ كَرِيما وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّذَكَرٍ ظَاهِرٌ طَيِّبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا الله ان الله بكل شيء عليما ولكل وَمَن ظَلَمَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سَهِيْدًا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فصْقالهاتُ قانتَةُهافِ غواتٌ للِغَيبِ بِماَا حَاف غَم وَلا ت تَ غابُونَ نُشوزَون فَإِغُون وَحجرُون نفْج لمَاضوج رضرِبُون فَإِن قعنَكُم فَلَا تبغوا عليهم مَا ثَبِتِينَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ يريد اللَّهُ ونفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به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 الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رعاءا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ لَا قِرٍ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْخُونُ لَهُ قَرِينًا فَثَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَاحَنَهِمْ لَوَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الله وكان الله بهم هليما إن الله لا يظلم مثق ولا ذره وإن تك حفنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة جئنا بك على آناء شاهيدا يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوب بهم الأرض ولا يكتمون الوعديث يا يا ايها الذين امنوا تقربوا الى الله وتواوا انتم سكارى حتى تعلموا وانتم سكارى حتى او اعلى سفرنا مجاء من الغائط او جاء من الغائط او نمتم فلم تجدوا إن الله كان أفو غفورا ألم ترى إلى الذين أمتون صويبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وَكَثَبِ اللَّهِ وَلِيًّا وَكَثَبِ اللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَذِّفُونَ الْكَلِمَةَ مَّوَاضِئِ وَيَقُولُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطْلَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَائِنَا لَجًّا بِأَلْثِنَتِهِمْ وَاطْلَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْلَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ غَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ ولكن لعنهم وعوا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مضدقا لما ماءكم صدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصاب الثبت وكان أمر الله مفعولا Ola yaghfiru an yusraka bih Oyaghfiru ma duna zanika rifan yaxa Oman yusraka bilhah Fakad iftara isma'a razyma A nam tara ila lezina yuzakun anfusahum بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكثبه اسما مبينا ألم تر إلى الذين أولوا وَنُصِبُوا عَنِ الْكِتَابِ وَمِنْ نَّبِيِّهِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّا أولئك الذين لأذهم الله ومن يجعل الله فذا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من البلك فإذا لا يعطون الناس لقيم لم يحسدون الناس على ما الله من فضله فاقوداتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم مناسا وكفر بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضيجت جنودهم بدلناهم جنودا غيريا ليذوقوا العذاب الله كان عزيزا حكيما والذين آمن وعملوا الصالحات سندخنهم جنات تجري من تحتها ننهار خوالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج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 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ وَلَكِنَّ الَّذِينَ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يطدون عنك فدودا فكيف إذا أصوبتهم مطيبة بما قدمت يديهم ثم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقلوا في أنفسهم قولا بريغا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 اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وَمَرْسُولُنَا وَجَدَ اللهُ تَوَاجًا رَئِيمًا فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ ثم لا يجدوا في وزيهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ولو انا كتبناها عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قنيد منهم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 وَمَعِن يُطوعِن الله وَسونَ فَأونَ إِكَمَ الذيينَ أَنْ عملَ الله فَأناَ إكَمَ الذيينَ أَنْ عملَ اللهَّ عَلَْهِم مِن النَّبَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكثب الله عليما يا أجوى الذين آمنوا فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئا فإن صوابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لمكم معهم وَلَئِنْ أَصْبَحْتُ بِكُمْ فَضْلًا مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّكَ عَلِمَ يَقُولُ إِنَّ لم يكن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةَ يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَأْخُذًا فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فليقواتل في سبيل الله الذين يشهون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقواتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نوتيه أغراً أظيماً وَمَا لَكُمْ لَا تَقُوْتُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ, الذين يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِلَّةً كَوَالِيَةٍ وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِلَّةً كَضَيْعَةٍ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترى الذين قيد لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصوة وآتوا الزكاة فلََّ قب ض مُ القتَالُ إذا فريقم منِْه يخشًَا النثَك خَشيةاء وَجدَ غ وَق وََّنا ل مكَ تبتَعَ إلى القتَان لَ أخورتنا إ أزَل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 وَإِن تُصِبِهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ اقبلوا حديثا ما اطفوا بكم من حسنات فمن الله وما اطفوا من ثكيات فمن نفسك وارسلناك لنصر رسولك وكذب بالله شهيدا Me otwe iwa ko na va kwenda ko a lolo Wame tawallle fama aosana ka agin afin wowa ya kouunawaa Frasa bawazu يرى اللامسين طوق والله يكتب ما يبغيد فاعرض عنهم وتوكل على الله وكف بالله وكيل لا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا وإذا أجاءهم أمر من الأبن أو الخوف أذعوا به وَلَوْرَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِنَا أُنِلَ مِرِبْ مِنْهُ لَعَرِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاتَّبَعْتُمُوا الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيدًا فَقْوَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تكلف إلا نفسك وحذض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تاكينا من يشفى شفاءة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفى شفاءة سيئة يكون له كفل منها وكان الله هذا كل شيء مقيم وَاِذَا حَيِيتُمْ بِتَأْيَتٍ فَحَيُّ فَحَيُّ بِأَثَرٍ مِنْهَا أَوْ رَدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَصِيبًا اللَّهُنَا إلى يوم القيامة لا غيب فيه وما نصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أرخصهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَا يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فإن تولوا فخذوا وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا, ولا تتخذوا من ولكا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم من ساقنا وجاءكم. اصيراد فودو ان يقاتنكم او يقاتن قومهم وان شاء الله انا فلنطل عليكم فنقوتنكم فان اعتن فلم يقاتنكم واقوي اليكم السلام فما جاء الله لكم عليهم سبيلا لا تجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قوما كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يأتنزلوكم ويلخوا إليكم السلم ويكفوا أيهم فأخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعْلَنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ فُلَطْوَنًا مُبِينًا وَمَنْ رَكَّالَ لِمُؤْمِنِ مَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِنَّا خَطَآةً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَ خَطَآةً وَمُؤْمِنَةٌ وَذِيَةٌ سَلَّمَتْ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَهْدِي إِلَى عَقَبَتِ وَكَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِذَّةٌ مُصَلَّمَةٌ إِلَى آلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا حَكِيمًا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 وابو عبادتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن لقا إليكم سلاما سلامستم مؤمنا ان تتبعون عوض الحياه الدنيا فان الله فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون مِنَ المؤمنين غير أولي الضوار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله العسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفلة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا كَ الل الله وَاصعة فَتُجروا فيه فَأناائك مَأم جَ وَس ثصوينَّ المُصضع فين إلا المُستضوع فيين منِ الدجال وَساءِ وَدان لا يتطعونَ عينَ تَ وَلا يحتدون فأولئك أسى الله أن يحفو عنهم وكان الله أفوا رفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسأه ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ما قد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ أَلَيْكُمْ جُنَاعُ لَنْ تَقَصُرُوا مِنَ الصَّرُوَةِ إِنْ خِفْتُمُوا أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُونَكُمْ أَدْوًا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِي فاقتلهم الصرة فالتقوا طائفة منهم باك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا ما اكلوا ولا ياخذوا اجره واصلحوا متاعكم والذين كفروا لو تغفون ان اصلحتكم نَبِّئْهُمُ أَذًى مِّن مَّطْلِعِ نَهَارٍ كَتُمْ مَا ظَاءَ تَضَعُ أَسْنِعَاتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَمُرُوا الْوَالِدِينَ وَالْكِفَالَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْعَبِيدَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَنْ احْتَاجَ إِلَيْكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا عَوْدَتَكُمْ إِلَى الْخَذْلَانِ وَلَا تَهِنُوا فِي بَيْتِ رِقَاءٍ قَوْمٍ إِن تَكُونُوا تَنَامُونَ فَإِنَّهُمْ يَلْمُونَ كَمَا تَنَامُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الرَّوْعِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ بِمَا أَرَقَّ الله وَلا تَكُن لَّخَائِنِينَ خَوْفٍ مَّا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّهُ وَكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلا تُجَادِلِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ الله لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَادًا فِي مَا يَفْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَفْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَهَمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَمَنْ يُجَادِدُ اللَّهَاً هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِينًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمْ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا وَعِيمًا وَمَنْ يَكْسِبِ اسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ حَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبَ خَطْيئَةًا وِسْمًا ثم يغم به بريئا فقط ثم يغم به بريئا فقد احتمل بؤتانا وإسما مبين ولو نافضوا إليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا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 إلا من مر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغوى ورضوة الله فسوف نوتيح ظرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدل ويتبع ويتبع غير السبيل المؤمنين نولي ما تولي ونصدع جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما وَلَا نَمْ بَعِيدًا إِنْ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدَعُونَ إِلَّا شَيْطُوَنًا مَرِيدًا لَهَمًا هُوَا وَقُل لَّنْ أَتَّخِذَ مِن عِبَادِكُمۡ وَلِيًّا وَلَا أَمۡنِيًّا وَلَا ضَلًّا نَّهۡمَا وَلَا آمَنِيًّا فَمَن يَبۡغِ ٱتَّخَذَ مِن دُونِهِۦ اقوال القول وما يتخذ الشيطان هوانجا من دون الله فقد غثنا غثرا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا مَغْرِقُهُمْ لَهُمْ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَأيْصَر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَحْدَ اللَّهِ حقا وَمَن أَفْضَلُ مِنَ اللَّهِ حَمِيمًا لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَمَا آمَنَ الْكِتَابَ مَن يَعْمَلُ سُوءًا أَم وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا ولا نصير وما يعمل من الصالحات من ذكر دعوه وهو مؤمن فاولائك فاولائك يدخلون وَنَفْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبَرَّهِمَ حَنِيفًا وَاتَّقَذَ اللَّهُ إِبَرَّهِمَ خَلِينًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَاَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَنكِيهَ نِسَاءٍ إِنَاتِي اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن نَعْمَلُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْتَ تَقُومُ لَهُمْ بِالْقَضَطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعَيْنِ مَا وَإِنْ مَرَّتْ خَافَتْ مِنْ بَعْلٍ أَنُجُفَ نَوِيَ اللَّهُ وَفَلَا اللَّهُ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ الْخَيْرِ وَأُقْدِرَتْ لَهَا بُصُ الشَّيْءِ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا مَنْ <ولن> تَسْتَقِيمُوا أَنْ <تعدل> <بين> <الن> <النسان> <تعدل> <الن> <الن> <الن> <الن> وَلَوْ عَرَزْتُمْ فَلَا تَمِينُوا كُلَّ الْمَيْنِ فَتَظَوَّاكَ الْمُعَلَّقُ وَإِنْ تُصْلِعُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا وَعِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقُ وَيُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا 1. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 2. وَلَقَدْ وَصِّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمُوا أَن اتَّقُوا اللَّهِ 3. وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكان الله ونيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الار وكذب الله وكينا إي شأيه شأ بكم أيها الناس وياتب آخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد سواب الدنيا فعند الله سواب الدنيا ولا خنة وكان الله سميعا بصينا يا أجوى الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله şuhedاء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا قربين إن يكن رنيا فقيرا فالله أولو بهما فلا تتبعوا لها تعدنوا وإن تلو DO AYYI HIDU FA INNALLAHA KAN BIMAA TAAMALOON KHABEERA YA AYYUHAL LADHEENA AAMANU AAMINO BILLAAHI WA RASOOLIHI من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقط ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ثبيدا بسر المنافقين بأن لهم حذابا لمن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون اي عبد تغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقدن الزن عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا, فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره إ نَقومُ إزَ مسلهُم إَِّ الله ساامِعُ المُنَافِ غينَ والكافِرينَ فيِيزَّ مَا جميععََّ فيينَ يَطَابقُون الذيينَ يَطََفُونَ بكُم فَإِن كانَ لكُمْ فَحُم منِنَ الله إِطالُ اَهْلَ مِنَكُمْ مَعْكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا وَإِنْ يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخوضعون الله وهو خوضعهم وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كثال يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليدا لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئ وما أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم صدقانا مبينا إن المنافقين في الدوك الأسفل من الدار ولن تجد له نصيراً إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَقَرُّونَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله جهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفو أو In الذين نكفرون بالله ورسلي ويريدون أن يفذقوا بل الله ورسلي ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا هنائك هنائك ومكافرون حقا واهددنا للكافرين عذابا مهيما والذين حافرون هُوَ بَيْنَ اعَادٍ مِّن عَمُوقٍ إِن كَانَ سَوْفَ نُتِيهِمْ عَذَابًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكِتَابِ ۖ قُلْ الْكِتَابُ مِن قد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله عجرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فآفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا ورفعنا بوقهم الطوى بميساقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تهدوا في الثبت وأخذنا منهم ميساقا غليظا فَبِمَا قَضَىٰ إِمَاؤُهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ لَمَّا بَغْيِرِ حَقٍّ وقولهم, وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما ضربوا ولكن شبيا له وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَنَفُوا فِي عِلَفِ شَكٍ مِنْ مَا دَعُمْ بِي مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاهَ الظَّلِمْ وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا مَا رَفَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبعظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم وَيَبَاتِنُ حِلَّتَهُمْ وَبِضِدِّهِمْ وَبِضِدِّهِمْ أَفَبَيْنَ لَيْكَ فِينَا وَأَخْذِ مَرْبَا وَقَطَنُوا عَنْهُ وَأَكْلِ مَالٍ عَبَدَ أَنَامَ لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْ أُمَّ الْـمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ و الموتون الثكاة و المؤمنون بالله و اليوم لاخي أولئك سنتيم أجرا عظيما إنا وَأُحِينَا عِيدَاءَ بَوَيْمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلُطْيَ وَإِذْرَ وَأيُوبَ وَعِزْرَ وَأيُوبَ وَيُونُسَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وقفصناهم هذك من قبل ورسلا لم نقفصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبكرين وموثرين ليلا يكون للناس على الله بعد الرسل مَا كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنَّهُ وَهُوَ بِعِلْمِ الْمَلَائِكَةِ يَشْهُدُونَ وكفر بالله فَأَطْعَمُوا الْأَسْوَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَضَاءٌ وَنُضَالًا لَمْ بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ وَلَا ليهديهم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يثيرا يا وَآمَنَ تَغْلُفُ فِئْنَا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ انما المسيح عيسى ابن مريم وصدقون الله وكلمته القاله الى غيم وروحه من فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا سلاما يا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ عبدا لله على المنائك قد مقربون وما من يفتنiban ibadatihi wa ya takbir fa ya'shur ila وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَكَفَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا لَمْ يا ايها الناس قد جاءكم برهاد من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين وَبِالْفَضْلِ يَدْخِلُونَ فَضْلًا يَدْخِلُونَ فِي رَحْمَةٍ مِنْ وَفْضِهِ وَمَيَدِينٍ إِلَيَّ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَفْتَتِحُونَكَ غُنَّ لَا إن مرء هذا ليس له ولد وله أخت فلها ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولدا فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللزكر مثل حظل سيين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم